وفي صحيح بعض النسخ حسن、صحيح. هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية سفيان رواية الثوري عن حبيب بن أ ب ي ثابت عن ميمون بن أ ب ي شبيب عن أ ب ي ذر وخرجه أ ي ض ا بهذا الاسناد عن ميمون عن معاذ وذكر عن شيخه محمود بن غيلان أ ن ه قال حديث أ ب ي ذر أ ص ح فهذا الحديث قد اختلف في إ س ن ا د ه وقيل فيه عن حبيب عن ميمون أ ن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك مرسلا و ر ج ح ا ل دار قطني هذا المرسل وقد حسن الترمذي هذا الحديث وما وقع الحديث فبعيد حسن تصحيحه النسخ من الترمذي هذا في بعض ولكن الحاكم خرجه وقال صحيح على شرط الشيخين وهو وهم من وجهين أ ح د ه م ا أ ن ميمون بن أ ب ي شبيب ويقال ابن شبيب لم يخرج له البخاري في صحيحه شيئا ولا مسلم إ ل ا في م ق د م ة كتابه حديثا عن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة والثاني أ ن ميمون بن أ ب ي شبيب لم يصح سماعه من أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة قال الفلاس ليس في شيء من روايته عن ا ل ص ح ا ب ة سمعت ولم أ خ ب ر أن أ ح د ان يزعم أ ه سمع من أ ص ح ا ب النبي أبو الله وقال صلى عليه وسلم ح ا ت م ا ل ر ا ز ي ر وراي ا ي أبي ت ه عن ذ و ع ئ ش ة غ ر متصلة و ق البخاري أ و داود لم يدرك عائشة ولم ير علي وحينئذ فلم يدرك معاذا بطريق الأولى ورأي يدرك يدرك عائشة معاذا ا لم علي فلم ل ير بطريق ب وشيخه علي بن المديني و أ ب ي ز ر ع ة و أ ب ي حاتم وغيرهم أ ن الحديث لا يتصل إ ل ا ب ص ح ة اللقي وكلام ا ل إ م ا م أ ح م د يدل على ذلك ونص عليه الشافعي في ا ل ر س ا ل ة وهذا كله خلاف ر أ ي مسلم رحمه الله وقد روي وسلم وصى الوصية وأبى وجوه حديث ذر أخر فخرج البزار الزبير النبي عليه لهيعة أبي عن معاذا عن أنه من من ابن الله صلى بهذه عن أ ب ي الطفيل عن معاذ أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إ ل ى قوم فقال يا رسول الله أ و ص ن ي قال أ ف ش ي السلام وابذل الطعام واستحي من الله استحياء رجل ذا هيئه من أ ه ل ك و إ ذ ا أ س ا ت ف أ ح س ن وليحسن خلقك ما استطعت وخرج الطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان معاذ بن جبل اراد سفرا فقال يا رسول الله اوصني قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا قال يا رسول الله زدني قال إ ذ ا أ س ا ت ف أ ح س ن قال يا رسول الله زدني قال استقم ولتحسن خلقك وخرج رسول وسلم أوصيك بتقوى دراج ذر الإمام الهيثم الله الله قال الله صلى عليه له أحمد من أبي أبي أن حديث عن عن في سر أ م ر ك وعلانيته و إ ذ ا أ س ا ت ف أ ح س ن ولا ت س أ ل ن أ ح د ا شيئا و إ ن سقط صوتك ولا تقبض أ م ا ن ة ولا تقض ب بين اثنين وخرج أ ي ض ا من وجه آ خ ر عن أ ب ي ذر قال قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة من يقربني ويباعدني من النار قال إ ذ ا عملت س ي ئ ة ف ع م ل ح س ن ة ف إ ن ه ا عشر أ م ث ا ل ه ا قال قلت يا رسول الله أ م ن الحسنات لا إ ل ه إ ل ا الله قال هي أ ح س ن الحسنات وخرج البر ابن عبد في التمهيد ب إ س ن ا د فيه نظر عن أ ن س قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إ ل ى اليمن فقال يا معاذ اتق الله و خ ا ر ق الناس بخلق حسن و إ ذ ا عملت س ي ئ ة ف أ ت ب ع ه ا ح س ن ة فقال قلت يا رسول الله لا إ ل ه إ ل ا الله من الحسنات قال هي من أ ك ب ر الحسنات وقد رويت و ص ي ة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ من حديث ابن عمر وغيره بسياق مطول من وجوه فيها ضعف ويدخل في هذا المعنى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه سئل ما أ ك ث ر ما يدخل الناس ا ل ج ن ة قال تقوى الله وحسن الخلق خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د وابن ماجه والترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه فهذه الوصيه و ص ي ة ع ظ ي م ة ج ا م ع ة لحقوق الله وحقوق عباده ف إ ن حق الله على عباده أ ن يتقوه حق تقاته والتقوى و ص ي ة الله ل ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم الذين الكتاب قبلكم من أن ت ق واصل الله و أ التقوى أ ن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره و ق ا ي ة تقيه منه فتقوى العبد لربه أ ن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه و ص خ ط ه وعقابه و ق ا ي ة تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه وتاره تضاف التقوى إ ل ى اسم الله عز وجل كقوله تعالى واتقوا الله الذي إ ل ي ه تحشرون وقوله يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله ولتنظر ن ث س ما قدمت لغد واتقوا الله إ ن الله خبير بما تعملون ف إ ذ ا أ ض ي ف ت التقوى إ ل ي ه سبحانه وتعالى فالمعنى اتقوا سخطه وغضبه وهو أ ع ظ م ما يتقى وعن ذلك ي ن ش أ عقابه الدنيوي و ا ل أ خ ر و ي قال تعالى ويحذركم الله نفسه وقال تعالى هو أ ه ل التقوى و أ ه ل ا ل م غ ف ر ة فهو سبحانه أ ه ل أ ن يخشى ويهاب ويجل ويعظم في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه لما يستحقه من ا ل إ ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م وصفات الكبرياء و ا ل ع ظ م والعظمة و ق و ة البطش و ش د ة ا ل ب أ س وفي الترمذي عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ا ل آ ي ة هو أ ه ل التقوى و أ ه ل ا ل م غ ف ر ة قال قال الله تعالى أ ن ا أ ه ل أ ن أ ت ق ى فمن اتقاني فلم يجعل معي إ ل ه ا آ خ ر ف أ ن ا أ ه ل أ ن أ غ ف ر له و ا ت ا ر ة تضاف التقوى إ ل ى عقاب الله و إ ل ى مكانه كالنار أ و إ ل ى زمانه كيوم ا ل ق ي ا م ة كما قال تعالى واتقوا النار التي أ ع د ت للكافرين وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس و ا ل ح ج ا ر ة اعدت للكافرين وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إ ل ى الله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ويدخل في التقوى ا ل ك ا م ل ة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات وهو أ ع ل ى درجات التقوى قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا للمتقين فيه ميم ريب هدى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 أ و ل ئ ك الذين صدقوا و أ و ل ئ ك هم المتقون قال معاذ بن جبل ينادى يوم ا ل ق ي ا م ة أ ي ن المتقون فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر قالوا له من المتقون قال قوم اتقوا الشرك و ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن و أ خ ل ص و ا لله ب ا ل ع ب ا د ة وقال ابن عباس المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به وقال الحسن المتقون اتقوا ما حرم عليهم و أ د و ا ما افترض عليهم وقال عمر بن عبد العزيز ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيا بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله و أ د ا ء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إ ل ى خير وقال طلق بن حبيب التقوى أ ن تعمل ب ط ا ع ة الله على نور من الله ترجو ثواب الله و أ ن تترك م ع ص ي ة الله على نور من الله تخاف عقاب الله وعن أ ب ي الدرداء قال تمام التقوى أ ن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذ ر ة حتى يترك بعض ما يرى أ ن ه حلال خ ش ي ة أ ن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام ف إ ن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إ ل ي ه فقال فمن يعمل مثقال ذ ر ة خيرا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيئا من الشر أ ن تتقيه وقال الحسن مازالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال م خ ا ف ة الحرام وقال الثوري إ ن م ا سموا متقين ل أ ن ه م اتقوا ما لا يتقى وقال موسى بن أ ع ي ن المتقون تنزه عن أ ش ي ا ء من الحلال م خ ا ف ة أ ن يقعوا في الحرام فسماهم الله متقين وقد سبق حديث لا يبلغ العبد أ ن يكون من المتقين حتى يدع ما لا ب أ س به حذرا مما به ب أ س وحديث من اتقى الشبهات ا س ت ب ر أ لدينه وعرضه وقال ميمون بن مهران المتقي اشد م ح ا س ب ة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه وقال ابن مسعود في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ق ا ل أ ن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى و أ ن يشكر فلا يكفر وخرجه الحاكم مرفوعا والموقوف أ ص ح وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات ومعنى ذكره فلا ينسى ذكر العبد بقلبه لأوامر العبد ينسى ذكره ذكر بقلبه الله فلا في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها ولنواهيه س ك ك ن ا ت ه و م فيمتثلها ا ت ه ل و في ذلك كله فيجتنبها وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات كما قال أ ب و ه ر ي ر ة وسئل عن التقوى فقال هل أ خ ذ ت طريقا ذا شوك قال نعم قال فكيف صنعت قال إ ذ ا ر أ ي ت الشوك أ د ل ت عنه أ و جاوزته أ و قصرت عنه قال ذاك التقوى و أ خ ذ هذا المعنى ابن المعتز فقال خل ي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أ ر ض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن ص غ ي ر ة إ ن الجبال من الحصى و أ ص ل التقوى أ ن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي قال عون بن عبد الله تمام التقوى أ ن تبتغي علم ما لا يعلم منها إ ل ى ما علم منها وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس قال كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي ثم قال معروف إ ذ ا كنت لا تحسن تتقي أ ك ل ت الربا و إ ذ ا كنت لا تحسن تتقي لقيتك ا م ر أ ة فلم تغض بصرك و إ ذ ا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن م س ل م ة إ ذ ا ر أ ي ت أ م ت ي قد اختلفت فاعمد إ ل ى سيفك فاضرب به أ ح د ا ثم قال معروف ومجلسي هذا لعله لنا قال نتقيه كان ينبغي لنا أن、نتقيه. ثم قال ومجيئكم معي من المسجد إ ل ى ها هنا كان ينبغي لنا أ ن نتقيه أ ل ي س جاء في الحديث إ ن ه ف ت ن ة للمتبوع م ذ ل ة للتابع يعني مشي الناس خلف الرجل. وفي الجملة الرجل خلف وفي فالتقوى هي و ص ي ة الله لجميع خلقه و و ص ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ م ت ه وكان صلى الله عليه وسلم إ ذ ا بعث أ م ي ر ا على س ر ي ة أ و ص ا ه في خ ا ص ة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم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 وفي حديث أ ب ي ذر الطويل الذي خرجه ابن حبان وغيره قلت يا رسول الله أ و ص ن ي قال أ و ص ي ك بتقوى الله ف إ ن ه ر أ س ا ل أ م ر كله وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث أ ب ي سعيد الخدري قال قلت يا رسول الله أ و ص ن ي قال أ و ص ي ك بتقوى الله ف إ ن ه ر أ س كل شيء وعليك بالجهاد ف إ ن ه ر ه ب ا ن ي ة ا ل إ س ل ا م وخرجه غيره ولفظه قال عليك بتقوى الله ف إ ن ه ا جماع كل خير وفي الترمذي عن يزيد بن سلمه انه س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن ي سمعت منك حديثا كثيرا ف أ خ ا ف أ ن ينسيني أ و ل ه آ خ ر ه فحدثني ب ك ل م ة تكون جماعا قال اتق الله فيما تعلم ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها كان أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته أ م ا بعد ف إ ن ي أ و ص ي ك م بتقوى الله و أ ن تثنوا عليه بما هو أ ه ل ه و أ ن تخلطوا ا ل ر غ ب ة ب ا ل ر ه ب ة وتجمعوا ا ل إ ل ح ا ف ب ا ل م س أ ل ة ف إ ن الله عز وجل أ ث ن ى على زكريا و أ ه ل بيته فقال إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ولما حضرته ا ل و ف ا ة وعهد إ ل ى عمر دعاه فوصاه ب و ص ي ة و أ و ل ما قال له اتق الله يا عمر وكتب عمر إ ل ى ابنه عبد الله أ م ا بعد ف إ ن ي اوصيك بتقوى الله عز وجل ف إ ن ه من اتقاه وقاه ومن أ ق ر ض ه جزاه ومن شكره زاده فاجعل التقوى ن ص ف عينيك وجلاء قلبك واستعمل علي بن أ ب ي طالب رجلا على س ر ي ة فقال له اوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا و ا ل آ خ ر ة وكتب عمر بن عبد العزيز إ ل ى رجل اوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إ ل ا أ ه ل ه ا ولا يثيب إ ل ا عليها ف إ ن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعلنا الله و إ ي ا ك من المتقين ولما ولي خطب فحمد الله واثنى عليه وقال أ و ص ي ك م بتقوى الله عز وجل ف إ ن تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء وليس من تقوى الله خلف وقال رجل ليونس بن عبيد أ و ص ن ي فقال أ و ص ي ك بتقوى الله و ا ل إ ح س ا ن ف إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال له رجل يريد الحج أ و ص ن ي فقال له اتق الله فمن ا ت ق الله فلا و ح ش ة عليه وقيل لرجل من التابعين عند موته أ و ص ن ا فقال أ ص ي ك م ب خ ا ت م ة س و ر ة النحل إ ن الله مع الذين ت ق و ى ا ل ذ ي ن هم محسنون وكتب رجل من السلف إ ل ى أ خ له أ و ص ي ك بتقوى الله ف إ ن ه ا أ ك ر م ما أ س ر ر ت و أ ز ي ن ما أ ظ ه ر ت و أ ف ض ل ما ادخرت أ ع ا ن ن ا الله و إ ي ا ك عليها و أ و ج ب لنا ولك ثوابها وكتب رجل منهم إ ل ى أ خ له أ و ص ي ك و أ ن ف س ن ا بالتقوى ف إ ن ه ا خير زاد ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى واجعلها إ ل ى كل خير سبيلك ومن كل شر مهربك فقد توكل الله عز وجل ل أ ه ل ه ا بالنجاه مما يحذرون والرزق من حيث لا يحتسبون وقال شعبه كنت إ ذ ا أ ر د ت الخروج قلت للحكم أ ل ك ح ا ج ة فقال أ و ص ي ك بما أ و ص ى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت واتبع ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يقول في دعائه اللهم إ ن ي أ س أ ل ك الهدى والتقى و ا ل ع ف ة والغنى وقال أ ب و ذر ق ر أ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ا ل آ ي ة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ثم قال يا أ ب ا ذر لو أ ن الناس كلهم أ خ ذ و ا بها لكفتهم فقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت مراده في السر و ا ل ع ل ا ن ي ة حيث يراه الناس وحيث لا يرونه وقد ذكرنا من حديث أ ب ي ذر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أ و ص ي ك بتقوى الله في سر أ م ر ك وعلانيته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أسألك أبي سبق الغيب والشهادة وخشية الله في الغيب والشهادة هي من المنجيات وقد سبق من حديث أبي الطفيل خشيتك وخشية في في هي حديث وقد من من وعن معاذ أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال له استحي من الله استحياء رجل ذي ه ي ب ة من أ ه ل ك وهذا هو السبب الموجب ل خ ش ي ة الله في السر ف إ ن من علم أ ن الله يراه حيث كان و أ ن ه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته ت واستحضر ه و ا ذلك ل في خ أ و ج ب له ذلك ترك المعاصي في السر و إ ل ى هذا المعنى ا ل إ ش ا ر ة في ا ل ق ر آ ن بقوله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به و ا ل أ ر ح ا م إ ن الله كان عليكم رقيبا كان بعض السلف بعض يقول ل أ ص ح ا ب ه زهدنا الله و إ ي ا ك م في الحرام زهد من قدر عليه في ا ل خ ل و ة فعلم أ ن الله يراه فتركه من خشيته او كما قال وقال الشافعي أ ع ز ا ل أ ش ي ا ء ث ل ا ث ة الجود من قلة و ا ل خلوة و و ر ع في ك ل م ة الحق عند من يرجى ويخاف وكتب ابن السماك الواعظ إ ل ى أ خ له أ م ا بعد أ و ص ي ك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك واعلم أ ن ك بعينه ليس تخرج من سلطانه إ ل ى سلطان غيره ولا من ملكه إ ل ى ملك غيره فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك والسلام وقال أ ب و الجلد أ و ح ى الله تعالى إ ل ى نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء قل لقومك ما بالكم تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي إ ن كنتم ترون أ ن ي لا أ ر ا ك م فانتم مشركون بي و إ ن كنتم ترون أ ن ي أ ر ا ك م فلم جعلتموني أ ه و ن الناظرين إ ل ي ك م وكان وهيب بن الورد يقول خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك وقال له رجل ا ظ ن ي فقال اتق الله أ ن يكون أ ه و ن الناظرين إ ل ي ك كان بعض السلف يقول أ ت ر ا ك ترحم من لم تقر عينيه بمعصيتك حتى علم أ ن لا عين تراه غيرك وقال بعضهم ان ب آدم إن كنت حيث ركبت ا ل م ع ص ي ة لم تصف لك من عين ن ا ظ ر ة إ ل ي ك فلما خلوت بالله وحده صفت لك م ع ص ي ت ه ولم تستحي منه حياءك من بعض خلقه ما أ ن ت إ ل ا أ ح د رجلين إ ن كنت ظننت أ ن ه لا يراك فقد كفرت و إ ن كنت علمت أ ن ه يراك فلم يمنعك منه ما منعك من أ ض ع ف خلقه لقد ا ج ت ر أ ت عليه دخل فقال بعضهم غيظة ذات شجر فقال لو خلوت هاهنا ب م ع ص ي ة من كان يراني فسمع هاتفا بصوت م ل أ ا ل غ ي ظ ة أ ل ا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير راود بعضهم أ ع ر ا ب ي ة وقال لها ما يرانا إ ل ا الكواكب قالت ف أ ي ن مكوكبها ر أ ى محمد بن المنكدر رجلا واقفا مع ا م ر أ ة يكلمها فقال إ ن الله يراكما سترنا الله و إ ي ا ك م ا قال الحارث المحاسبي ا ل م ر ا ق ب ة علم القلب بقرب الرب وسئل الجنيد بما يستعان على غض البصر قال بعلمك أ ن نظر الله إ ل ي ك أ س ب ق من نظرك إ ل ى ما تنظره وكان ا ل إ م ا م أ ح م د ينشد إ ذ ا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن أ الله يغفل س ا ع ة ولا أ ن ما يخفى عليه يغيب وكان ابن السماك ينشد ي يا مدمن الذنب أ م ا تستحي والله في ا ل خ ل و ة ثانيكا غرك من ربك إ م ه ا ل ه وستره طول مساويكا والمقصود أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى معاذا بتقوى الله سرا و ع ل ا ن ي ة أ ر ش د ه إ ل ى ما يعينه على ذلك وهو أ ن يستحي من الله كما يستحي من رجل ذي ه ي ب ة من قومه ومعنى ذلك أ ن يستشعر دائما بقلبه قرب الله منه واطلاعه عليه فيستحي إليه من نظره إليه وقد امتثل معاذ ما وصاه به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر قد بعثه على عمل فقدم وليس معه شيء فعاتبته ا م ر أ ت ه فقال كان معي ضاغط يعني من يضيق علي ويمنعني من أ خ ذ شيء و إ ن م ا أ ر ا د معاذ ربه عز وجل فظنت ا م ر أ ت ه أ ن عمر بعث معه رقيبا فقامت تشكوه إ ل ى الناس ومن صار له هذا المقام حالا دائما أ و غالبا فهو من المحسنين الذين يعبدون الله ك أ ن ه م يرونه ومن المحسنين الذين يجتنبون كبائر ا ل إ ث م والفواحش إ ل ا اللمم وفي ا ل ج م ل ة فتقوى الله في السر هو ع ل ا م ة كمال ا ل إ ي م ا ن وله ت أ ث ي ر عظيم في إ ل ق ا ء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين وفي الحديث ما أسر عبد سريرة ما إلا ألبسه الله رداءها ألبسه عبد أسر علانية إن خيرا فخيرا إن وقال إ ن عن ابن من شرا فشرا روي مرفوعا وروي هذا مسعود و و ل ه ق أ ب و الدرداء ليتقي أ ح د ك م أ ن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر يحلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين قال سليمان التيمي إ ن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته وقال غيره إ ن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله ثم يجيء إ ل ى إ خ و ا ن ه فيرون أ ث ر ذلك عليه وهذا من أ ع ظ م ا ل أ د ل ة على وجود ا ل إ ل ه الحق المجازي بذرات ا ل أ ع م ا ل في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ة ولا يضيع عنده عمل عامل ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار فالسعيد من أصلح م اصلح بينه وبين الله فإنه من الله أ ما بينه وبين الله أصلح الله الخلق التمس الناس محامد ما بينه وبين الخلق ومن وبين بسخط الله عاد حامده من الناس له من ذاما قال أ ب و سليمان الخاسر من أ ب د ى للناس صالح عمله وبارز بالقبيح من هو أ ق ر ب إ ل ي ه من حبل الوريد ومن أ ع ج ب ما روي في هذا ما روي عن أ ب ي جعفر السائح قال كان حبيب أ ب و محمد تاجرا ي ك ر الدراهم فمر ذات يوم ف إ ذ ا هو بصبيان يلعبون فقال بعضهم لبعض قد جاء آ ك ل الربا فنكس ر أ س ه وقال يا رب ي أ ف ش ي ت سري الى الصبيان فرجع فجمع ماله كله وقال يا رب ي إ ن ي أ س ي ر و إ ن ي قد اشتريت نفسي منك بهذا المال ف أ ع ت ق ن ي فلما أ ص ب ح تصدق بالمال كله و أ خ ذ في ا ل ع ب ا د ة ثم مر ذات يوم ب أ و ل ئ ك الصبيان فلما ر أ و ه قال بعضهم لبعض اسكتوا فقد جاء حبيب العابد فبكى وقال يا رب ي أ ن ت تذم م ر ة وتحمد م ر ة وكله من عندك قوله صلى الله عليه وسلم و أ ت ب ع ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة تمحها لما كان العبد م أ م و ر ا بالتقوى في السر و ا ل ع ل ا ن ي ة مع أ ن ه لابد أ ن يقع منه أ ح ي ا ن ا تفريط في التقوى إ م ا بترك بعض المأمورات أ و بارتكاب بعض المحذورات ف أ م ر ه أ ن يفعل ما يمحو به هذه ا ل س ي ئ ة وهو أ ن يتبعها ب ا ل ح س ن ة قال الله عز وجل و أ ق م ا ل ص ل ا ة طرفي النهار وزلفا من الليل إ ن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وفي الصحيحين عن ابن مسعود أ ن رجلا أ ص ا ب من ا م ر أ ة ق ب ل ة ثم أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه ا ل آ ي ة فدعاه ف ق ر أ ه ا عليه فقال رجل هذا له خ ا ص ة قال بل للناس عامه وقد وصف الله المتقين في كتابه بمثل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ا ل و ص ي ة في قوله عز وجل وسارعوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم وجنه ة ع ر ض ا وجنة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض أ ع د ت للمتقين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 بين وصفهم ببذل الندى واحتمال ا ل أ ذ ى وهذا هو غ ا ي ة حسن الخلق الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثم وصفهم ب أ ن ه م إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا عليها فدل على أ ن المتقين قد يقع منهم أ ح ي ا ن ا كبائر وهي الفواحش وصغائر وهي ظلم النفس لكنهم لا يصرون عليها بل يذكرون الله عقب وقوعها فيستغفرونه ويتوبون إ ل ي ه منها و ا ل ت و ب ة هي ترك ا ل إ ص ر ا ر ومعنى قوله ذكروا الله أ ي ذكروا عظمته و ش د ة بطشه وانتقامه وما توعد به على ا ل م ع ص ي ة من العقاب فيوجب ذلك لهم الرجوع في الحال والاستغفار وترك ا ل إ ص ر ا ر وقال الله تعالى إ ن الذين اتقوا إ ذ ا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ف إ ذ ا هم مبصرون وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ذ ن ب عبد ذنبا فقال رب إ ن ي عملت ذنبا فاغفر لي فقال الله علم عبدي أ ن له ربا يغفر الذنوب و ي أ خ ذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم أ ذ ن ب ذنبا آ خ ر إ ل ى أ ن قال في ا ل ر ا ب ع ة فليعمل ما شاء يعني ما دام على هذه الحال كلما أ ذ ن ب ذنبا استغفر منه وفي الترمذي من حديث أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة وخرج الحاكم استغفر عاد أصر وخرج سبعين في ولو من حديث ع ق ب ة بن عامر أ ن رجلا أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أ ح د ن ا يذنب قال يكتب عليه قال ثم يستغفر منه قال يغفر له ويتاب عليه قال فيعود فيذنب قال يكتب عليه قال ثم يستغفر منه ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه ولا يمل الله حتى تملوا وخرج الطبراني ب إ س ن ا د ضعيف عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت جاء حبيب بن الحارث إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل م قال ر ف ل قال ذ ن و ب فتب إ ل ى الله عز وجل قال أ ت و ب ثم أ ع و د قال فكلما أ ذ ن ب ت فتب قال يا رسول الله إ ذ ن تكثر ذنوبي قال فعفو الله أ ك ث ر من ذنوبك يا حبيب بن الحارث و أ خ ر ج ه ب م ع ن ى من حديث أ ن س مرفوع ا ب إ س ن ا د ضعيف و ب إ س ن ا د ه عن عبد الله بن ع م ر قال من ذكر خ ط ي ئ ة عملها فوجل قلبه منها واستغفر الله لم يحبسها شيء حتى يمحاها وروى بن أ ب ي الدنيا ب إ س ن ا د ه عن علي قال خياركم كل مفتن تواب قيل فان إ ن ع د قال قيل الله يستغفر ويتوب ف إ عاد قال يستغفر الله ويتوب قيل ف إ ن عاد قال يستغفر الله ويتوب قيل حتى متى قال حتى يكون الشيطان هو ا ل م ح ص و ر وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقيل للحسن أ ل ا ي س ت ح ي أ ح د ن ا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار وروي عنه انه قال ما ارى هذا إ ل ا من اخلاق المؤمنين يعني ان المؤمن كلما اذنب تاب وقد روي المؤمن مفتن تواب وروي من حديث جابر باسناد ضعيف مرفوعاً. المؤمن وقال ا ا ه ر ع فسعيد على من هلك على رقعه ق و عمر بن عبد العزيز في خطبته من أ ح س ن منكم فليحمد الله ومن أ س ا ء فليستغفر الله ف إ ن ه لا بد ل أ ق و ا م من أن ي ع م ل و ان أ ع م ا ل وظفها الله في رقابهم وكتبها عليهم وفي روايه اخرى عنه انه قال يا ايها الناس من الم بذنب فليستغفر الله وليتب فان إ عاد فليستغفر الله وليتب فانما فإن فإن هي خطايا مطوقه في اعناق الرجال و إ ن الهلاك كل الهلاك في ا ل إ ص ر ا ر عليها ومعنى هذا أ ن العبد لا بد أ ن يفعل ما قدر عليه من الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم من الزنا فهو مدرك ذلك ولكن ابن على الزنا لا محالة ولكن الله من آدم حظه فهو جعل للعبد مخرجا مما وقع فيه من الذنوب ومحاه ب ا ل ت و ب ة والاستغفار ف إ ن فعل فقد تخلص من شر الذنب و إ ن أ ص ر على الذنب هلك وفي وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر حديث النبي عليه المسند الله الله قال صلى لكم من عمر بن عن عبد ويل للمصرين أ ق م ا ع ق و ويل ل ل ل الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون وفسر أ ق م ا ع القول بمن كانت أ ذ ن ا ه كالقمع لما يسمع من ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة ف إ ذ ا دخل شيء من ذلك في أ ذ ن ه خرج من ا ل أ خ ر ى ولم ينتفع بشيء مما سمع وقوله صلى الله عليه وسلم أ ت ب ع ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة قد يراد ب ا ل ح س ن ة ا ل ت و ب ة من تلك ا ل س ي ئ ة وقد ورد ذلك صريحا في حديث مرسل خرجه ابن أ ب ي الدنيا من مراسيل محمد بن جبير أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إ ل ى اليمن قال يا معاذ اتق الله ما استطعت و ع م ل بقوتك لله عز وجل ما أ ط ق ت واذكر الله عز وجل عند كل ش ج ر ة وحجر و إ ن أ ح د ث ت ذنبا ف أ ح د ث عنده ت و ب ة إ ن سرا فسر و إ ن ع ل ا ن ي ة ف ع ل ا ن ي ة وخرجه أ ب و نعيم بمعناه من وجه آ خ ر ضعيف عن معاذ قال ق ت ا د ة قال سلمان إ ذ ا أ س ا ت س ي ئ ة في س ر ي ر ة ف أ ح س ن ح س ن ة في س ر ي ر ة و إ ذ ا أ س ا ت س ي ئ ة في ع ل ا ن ي ة ف أ ح س ن ح س ن ة في ع ل ا ن ي ة لكي تكون هذه بهذه وهذا يحتمل أ ن ه أ ر ا د بالحسنه ا ل ت و ب ة أ و أ ع م منها وقد أ خ ب ر الله في كتابه أ ن من تاب من ذنبه ف إ ن ه يغفر له ذنبه أ و يتاب عليه في مواضع كثيرة مواضع إنما كقوله تعالى إنما دوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب بجهالة قريب على عليهم الله للذين الله من ثم وقوله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 ثم تابوا من بعد ذلك و أ ص ل ح و ا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم وقوله إ ل ا من تاب و آ م ن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقوله واني لغفار لمن تاب و آ م ن وعمل صالحا ثم اهتدى وقوله إ ل ا من تاب و آ م ن وعمل صالحا ف أ و ل ئ ك فأولئك يدخلون ا ل ج ن ة ولا يظلمون شيئا وقوله والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا أ ن ف س ه م ذكر الله ا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إ ل ا الله ا ل آ ي ت ي ن قال عبد الرزاق عبد أ خ ب ر ن ا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أ ن س قال بلغني أ ن إ ب ل ي س حين نزلت هذه ا ل آ ي ة والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا أ ن ف س ه م ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ا ل آ ي ة بكى ويروى عن ابن مسعود قال هذه ا ل آ ي ة خير ل أ ه ل الذنوب من الدنيا وما فيها وقال ابن سيرين أ ع ط ا ن ا الله هذه ا ل آ ي ة مكان ما جعل لبني إ س ر ا ئ ي ل في كفارات ذنوبهم وقال أ ب و جعفر الرازي عن الربيع بن أ ن س عن أ ب ي ا ل ع ا ل ي ة قال قال رجل يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إ س ر ا ئ ي ل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبغيها ثلاثا ما أ ع ط ا ك م الله خير مما أ ع ط ى بني إ س ر ا ئ ي ل كانت ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل إ ذ ا أ ص ا ب أ ح د ه م الخطيئه وجدها م ك ت و ب ة على بابه وكفارتها ف إ ن كفرها كانت خزيا في الدنيا و إ ن لم يكفرها كانت له خزيا في ا ل آ خ ر ة فما أ ع ط ا ك م الله خير مما أ ع ط ى بني إ س ر ا ئ ي ل قال ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال ابن عباس في قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج قال هو س ع ة ا ل إ س ل ا م وما جعل الله ل أ م ة محمد من ا ل ت و ب ة و ا ل ك ف ا ر ة وظاهر هذه النصوص تدل على أ ن من تاب إ ل ى الله ت و ب ة نصوحا واجتمعت شروط ا ل ت و ب ة في حقه ف إ ن ه يقطع بقبول الله توبته كما يقطع بقبول إ س ل ا م الكافر إ ذ ا أ س ل م إ س ل ا م ا صحيحا وهذا قول الجمهور وكلام ابن عبد البر يدل على أ ن ه إ ج م ا ع ومن الناس من قال لا يقطع بقبول ا ل ت و ب ة بل يرجى وصاحبها تحت ا ل م ش ي ئ ة وان تاب واستدلوا بقوله إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فجعل الذنوب كلها تحت مشيئته وربما استدل بمثل قوله تعالى يا ايها الذين آ م ن و ا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر ّ عنكم سيئاتكم وبقوله فاما من تاب و آ م ن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين وقوله وتوبوا ق و و ل ه الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وقوله واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آ خ ر سيئا عسى الله أ ن يتوب عليهم والظاهر أ ن هذا في حق التائب لأن ان ل ل ا ا ا ت يقتضي ر ف د حديث م وفي ع العبد ئ ش ة عن ا ن ب ي صلى الله ل وسلم قال ل ي ه ا إن ع إ ذ ا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه والصحيح قول ا ل أ ك ث ر ي ن وهذه ا ل آ ي ا ت لا تدل على عدم القطع ف إ ن الكريم إ ذ ا أ ط م ع لم يقطع من رجائه المطمع ومن هنا قال ابن عباس إ ن عسى من الله و ا ج ب ة نقله عنه علي بن أ ب ي ط ل ح ة وقد ورد جزاء ا ل إ ي م ا ن والعمل الصالح بلفظ عسى أ ي ض ا ولم يدل ذلك على أ ن ه غير مقطوع به كما في قوله إ ن م ا يعمر مساجد الله من آ م ن بالله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 لمن يشاء فإن التائب ء فإن ا ل م ن شاء أ ن يغفر له كما أ خ ب ر بذلك في مواضع ك ث ي ر ة من كتابه وقد يراد بالحسنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ب ع ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة ما هو أ ع م من ا ل ت و ب ة كما في قوله تعالى و أ ق م ا ل ص ل ا ة طرفي النهار و ذ ل ف ا من الليل إ ن الحسنات يذهبن السيئات وقد روي من حديث معاذ أ ن ر ج ل الذي نزلت بسببه هذه ا ل آ ي ة أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ي ت و ض أ ويصلي وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ب و داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إ ل ا غفر الله له ثم ق ر أ هذه ا ل آ ي ة والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا أ ن ف س ه م ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وفي الصحيحين عن عثمان أ ن ه ت و ض أ ثم قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ت و ض أ نحو و ض و ء ي هذا ثم قال من ت و ض أ نحو و ض و ء ي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وفي مسند ا ل إ م ا م أ ح م د عن أ ب ي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ت و ض أ ف أ ح س ن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أ و أ ر ب ع ا يحسن فيهما الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر له وفي الصحيحين عن أ ن س قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إ ن ي أ ص ب ت حدا ف أ ق م ه علي قال ولم ي س أ ل ه عنه فحضرت ا ل ص ل ا ة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ص ل ا ة قام إ ل ي ه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت أ حدا ف قال م في ك ت ب ا ل ه ق اليس أ ل قد صليت معنا قال نعم قال ف إ ن الله قد غفر لك ذنبك أ و قال حدك وخرجه مسلم ب م ع ن ى من حديث أ ب ي امامه وخرجه ابن جرير الطبري من وجه آخرة عن أ ب ي أ م ا م ة وفي حديثه قال ف إ ن ك من خطيئتك كما ولدتك أ م ك فلا تعد و أ ن ز ل الله و أ ق م ا ل ص ل ا ة طرفي النهار و ذ ل ف ى من الليل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 لا قال يبقى شيء من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وفي صحيح مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من من فأحسن توضأ خرجت حتى تخرج من تحت الوضوء أظفاره جسده خطاياه وفيه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا أ د ل ك م على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إ س ب ا غ الوضوء على المكاره و ك ث ر ة ا ل خ ط ى إ ل ى المساجد وانتظار ا ل ص ل ا ة بعد ا ل ص ل ا ة فذلكم الرباط فذلكم الرباط وفي الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ل ي ل ة القدر إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفيهما عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فلم ولم حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق من ذنوبه كيوم ولدته أمه وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ا ل إ س ل ا م يهدم ما كان قبله و إ ن ا ل ه ج ر ة تهدم ما كان قبلها و إ ن الحج يهدم ما كان قبله وفيه من حديث أبي من قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله وقال في صوم يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والتي بعده واخرج الامام احمد من حديث عقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ض ي ق ة قد خنقته ثم عمل ح س ن ة فانفكت ح ل ق ة ثم عمل ح س ن ة أ خ ر ى فانفكت أ خ ر ى حتى يخرج إ ل ى ا ل أ ر ض ومما يكفر الخطايا ذكر الله عز وجل وقد ذكرنا فيما تقدم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قول لا إ ل ه إ ل ا الله أ م ن الحسنات هي قال هي أ ح س ن الحسنات وفي الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال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 وكتاب ابن ماجه عن أ م هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إ ل ه إ ل ا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل وخرج الترمذي عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه مر بشجره ة الورق ب س ة ا فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال إ ن الحمد لله وخرجه س نتساقط يتساقط ب أكبر ذنوب العبد ح ا الله ولا إله إلا الله والله أكبر من ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة ن من إله هذه ورق و ا ل إ م ا م أ ح م د ب إ س ن ا د صحيح عن أ ن س أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر تنفض الخطايا كما تنفض ا ل ش ج ر ة ورقها والأحاديث في هذا كثيرة جدا يطول وسئل لعون وسئل هذا جدا الكتاب بذكرها وسئل الحسن عن رجل لا يتحاشى من معصية إلا أن لسانه لا يفتر من ذكر الله فقال إن ذلك لعون حسن وسئل الإمام رجل ذلك أن أحمد حسن في كثيرة معصية يفتر ذكر عن من من إن عن رجل اكتسب مالا من شبهه صلاته وتسبيحه يحط عنه شيئا من ذلك فقال إ ن صلى وسبح يريد به ذلك ف أ ر ج و قال الله تعالى خلطوا عملا صالحا و آ خ ر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم الله وقال مالك بن دينار أن بن يتوب البكاء على ا ل خ ط ي ئ ة يحط الخطايا كما تحط الريح الورق اليابس وقال عطاء من جلس مجلسا من مجالس الذكر كفر به ع ش ر ة مجالس من مجالس الباطل وقال شويس العدوي وكان من قدماء التابعين إ ن صاحب اليمين أ م ي ر أ و قال أ م ي ن على صاحب الشمال ف إ ذ ا عمل ابن آ د م س ي ئ ة ف أ ر ا د صاحب الشمال أ ن يكتبها قال له صاحب اليمين لا تعجل لعله يعمل ح س ن ة ف إ ن عمل ح س ن ة أ ل ق ى و ا ح د ة ب و ا ح د ة وكتب له تسع حسنات فيقول الشيطان يا ويله من يدرك تضعيف ابن آ د م واخرج الطبراني ب إ س ن ا د فيه نظر عن أ ب ي م ا ل ك ا ل أ ش ع ر ي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان آدم أ ع ط ن ي صحيفتك فيعطيه إ ي ا ه ا فما وجد في صحيفته من ح س ن ة محى بها عشر سيئات من ص ح ي ف ة الشيطان وكتبهن حسنات ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن ينام أ ح د ك م فليكبر ثلاثا وثلاثين تكبيرا ويحمد الله أ ر ب ع ا وثلاثين تحميدا وروى ي وثلاثين تصبيحة س ب ح ثلاثا فتلك مئة وهذا مئة غ ي ب منكر وروا وكيع حدثنا ا ل أ ع م ش عن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي ا ل أ ح و ص قال قال عبد الله يعني ابن مسعود وددت أ ن ي صولحت على أ ن أ ع م ل كل يوم تسع خطيئات وحسنه وهذا إ ش ا ر ة منه إ ل ى أ ن ا ل ح س ن ة يمحى بها التسع خطيئات ويفضل له ضعف واحد من ثواب ا ل ح س ن ة فيكتفي به والله أ ع ل م وقد اختلف الناس في م س أ ل ت ي ن إ ح د ا ه م ا هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر تكفر تكفر أم فمنهم من قال لا تكفر سوى الصغائر وقد روي هذا عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء أ ن ه يكفر الصغائر وقال سلمان الفارسي في الوضوء إنه إلى من من بن نصر خرجه يكفر والمشي يكفر المروزي أكبر ذلك تكفر أكبر ذلك الجراحات الصغار المساجد والصلاة محمد و أ م ا الكبائر فلا بد لها من ا ل ت و ب ة ل أ ن الله أ م ر العباد ب ا ل ت و ب ة وجعل من لم يتب ظالما واتفقت ا ل أ م ة على أ ن ا ل ت و ب ة فرض والفرائض لا تؤدى إ ل ا ب ن ي ة وقصد ولو كانت الكبائر تقع م ك ف ر ة بالوضوء و ا ل ص ل ا ة و أ د ا ء ب ق ي ة أ ر ك ا ن إسلام لم يحتج إلى ل يحتج ت ا وهذا ب ة و باطل ب ا ل إ ج م ا ع وايضا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق ى ل أ ح د ذنب يدخل به النار إ ذ اذا أتى بالفرائض و ه يشبه في التمهيد المسلمين عليه باطل هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه وهو هذا ذكره قول وحكى واستدل المرجئة على ذلك ما إجماع ب أ ح الصلوات د ي ث منها ق و النبي ى الله عليه س ل م ل ل ص و ا الخمس و ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة ورمضان إ ل ى رمضان مكفرات لما بينهن م ج ت ن ب ة الكبائر وهو مخرج في الصحيحين من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة وهذا يدل على أ ن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض وقد حكى ابن ع ط ي ة في تفسيره في معنى هذا الحديث قولين أ ح د ه م ا وحكاه عن جمهور أ ه ل ا ل س ن ة أ ن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر أ ن ه ا تكفر الصغائر مطلقا ولا تكفر الكبائر و إ ن وجدت لكن بشرط ا ل ت و ب ة من الصغائر وعدم ا ل إ ص ر ا ر عليها ورجح هذا القول وحكاه عن الحذاق وقوله بشرط التوبة كبيرة الصغائر الإصرار مراده أصر صارت عليها إذا عليها وعدم من أنه فلم تكفرها الأعمال وفي ا الأول الذي حكاه العزيز ل ل ق قد و أنه أبي غريب حكي بكر عبد العزيز بن مع عن ع ج ر من أصحابنا مثله أصحابنا و ف صحيح مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم تحضره ص ل ا ة م ك ت و ب ة فيحسن وفي ض و وخشوعها وركوعها ه ا إلا كانت ك ا لما قبلها من الذنوب ما ر ة لم من ؤ ت ي كبيرة وذلك الدهر كله الدهر وفي مسند ا ل إ م ا م أ ح م د عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطهر الرجل يعني يوم ا ل ج م ع ة فيحسن طهوره ثم ي أ ت ي ا ل ج م ع ة فينصت حتى يقضي ا ل إ م ا م صلاته إ ل ا كان كفاره ما بينه وبين ا ل ج م ع ة ا ل م ق ب ل ة م ج ت ن ب ة ا ل م ق ت ل ة وخرج النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أ ب ي سعيد و أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخرج ا ما الصلوات ا ل يصل ل ذ ي نفسي بيده ما من عبد م ويصوم س م ض ا ن و ي خ ر الامام ز ك ة السبعة إلا فتحت له أبواب الجنة ويجتنب أبواب فتحت الكبائر إلا له ث قيل له د خ ل ل ب س ا وخرج الإمام احمد ل إ م م ا أ والنسائي من حديث أ ب ي أ ي و ب عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أ ي ض ا وخرج الحاكم معناه من حديث عبيد بن عمر عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى من حديث ابن عمر مرفوعا يقول الله عز وجل ابن آ د م اذكرني من أ و ل النهار س ا ع ة ومن آ خ ر النهار س ا ع ة أ غ ف ر لك ما بين ذلك إ ل ا الكبائر أ و تتوب منها وقال ا بن مسعود الصلوات الخمس كفارات لما بينهن م ج ت ن ب ة الكبائر وقال سلمان حافظوا الجراح الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراح ما لم تصب المقتلة قال فإنهن على عمر لهذه لم لرجل هذه تصب ابن أ ت خ ا ف النار أ ن تدخلها وتحب ا ل ج ن ة أ ن تدخلها قال نعم قال بر امك فوالله لئن أ ل ن ت لها الكلام و أ ط ع م ت ه ا الطعام لتدخلن ا ل ج ن ة ما اجتنبت الموجبات وقال ق ت ا د ة إ ن م ا وعد الله ا ل م غ ف ر ة لمن اجتنب الكبائر وذكر لنا أ ن ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الكبائر وسددوا و أ ب ش ر و ا وذهب قوم من أ ه ل الحديث وغيرهم إ ل ى أ ن هذه ا ل أ ع م ا ل تكفر الكبائر ومنهم ابن حزم الظاهري و إ ي ا ه ع ن ا بن عبد البر في كتاب التمهيد بالرد عليه وقال قد كنت الكلام بنفسي عن أرغب الباب في هذا ل وخشيت ل قول ذلك القائل ا و أ ن يغتر به جاهل فينهمك في الموبقات اتكالا على أ ن ه ا تكفرها الصلوات دون الندم والاستغفار والتوبة والله نسأله العصمة والتوفيق قلت وقد وقع العصمة هذا نسأله قلت مثل في كلام ط ا ئ ف ة من أ ه ل الحديث في الوضوء ونحوه ووقع مثله في كلام ابن المنذر في قيام ل ي ل ة القدر قال يرجى لمن قامها أ ن يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها ف إ ن كان مرادهم أ ن من أتى على بفرائض الكبائر مصر الإسلام وهو مصر على الكبائر تغفر له الكبائر قطعا فهذا باطل قطعا يعلم ب ا ل ض ر و ر ة من الدين بطلانه وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم من أ س ا ء في ا ل إ س ل ا م أ خ ذ ب ا ل أ و ل و ا ل آ خ ر يعني بعمله في ا ل ج ا ه ل ي ة و ا ل إ س ل ا م وهذا أ ظ ه ر من أ ن يحتاج إ ل ى بيان و إ ن أ ر ا د هذا القائل أ ن من ترك ا ل إ ص ر ا ر على الكبائر وحافظ على الفرائض من غير ت و ب ة ولا ندم على ما سلف منه كفرت ذنوبه كلها بذلك واستدل بظاهر قوله إ ن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال السيئات تشمل الكبائر والصغائر فكما أ ن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر من غير قصد ولا ن ي ة فكذلك الكبائر وقد يستدل لذلك ب أ ن الله وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وبتكفير السيئات وهذا ب ت السيئات ك ف ي ر و مذكور في غير موضع من ا ل ق ر آ ن وقد صار هذا من المتقين ف إ ن ه فعل الفرائض واجتناب الكبائر, الكبائر لا يحتاج إ ل ى نيه ة وقصد ف ذ ا ا ل ق و ل يمكن ي أن ق ا الجملة ا ل ل في هو ص ح ح ي قول الجمهور إن الكبائر إن لا تكفروا بدون ا ل ت و ب ة ل أ ن ا ل ت و ب ة فرض على العباد وقد قال عز وجل ومن لم يتب ف أ و ل ئ ك هم الظالمون وقد فسرت الصحابة كعمر علي وابن مسعود التوبة بالندم ومنهم من فسرها بالعزم على أن لا يعود بالندم فسرت فسرها كعمر الصحابة بالعزم لا علي على من أن وقد روي ذلك مرفوعا من وجه فيه ضعف لكن لا يعلم مخالف من ا ل ص ح ا ب ة في هذا وكذلك التابعون ومن بعدهم كعمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما وأما النصوص الكثيرة مغفرة الذنوب وتكثير المتضمنة مغفرة للمتقين الكثيرة السيئات كقوله تعالى إ ن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر, ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم وقوله تعالى ومن ََ يؤمن ُِْ بالله َِِّ ويعمل َََْ صالحا ًَِ يكفر ُِ عنه َُْ سيئاته ََِِِّ ويدخله َُُِْ جنات ٍََّ تجري َِْ من ِْ تحتها ََِْ ا ل أ َ ن ْ ه َ ا ر وقوله وَمَنْ يَتْحِرِ و ت ق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أ ج ر ا ف إ ن ه لم يبين في هذه ا ل آ ي ا ت خصال التقوى ولا العمل الصالح ومن ج م ل ة ذلك ا ل ت و ب ة النصوح فمن لم يتب فهو ظالم غير متق وقد بين في س و ر ة آ ل عمران خصال التقوى التي يغفر ل أ ه ل ه ا ويدخلهم ا ل ج ن ة فذكر منها الاستغفار وعدم الاصرار إ ص ر ر تكفير السيئات ومغفرة فلم السيئات الذنوب إلا لمن كان على ل يضمن كان ا هذه ف ة والله أعلم ومما ا ا أعلم يستدل به على ل به أن ب ك ئ ل ت ك ف بدون ا ل ت و ب ة منها أ و ا ل ع ق و ب ة عليها حديث ع ب ا د ة بن الصامت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على أ ن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ عليهم الآية فمن وفى منكم ف أ ج ر ه على الله ومن أ ص ا ب من ذلك شيئا فعوقب به فهو ك ف ا ر ة له ومن أ ص ا ب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إ ل ى الله إن وإن الصحيحين من منكم شاء شاء خرجاه رواية حدا فأقيم عليه فهو كفارته وهذا عذبه عليه له فهو وفي غفر في فأقيم لمسلم أتى يدل على أ ن الحدود كفارات قال الشافعي لم أ س م ع في هذا الباب أ ن الحد يكون ك ف ا ر ة ل أ ه ل ه شيئا أ ح س ن من حديث ع ب ا د ة بن الصامت وقوله فعقب به يعم العقوبات الشرية وهي الحدود المقدرة أو غير المقدرة كالتعذيرات ويشمل العقوبات فعقب المقدرة المقدرة القدرية الشرعية كالتعزيرات به يعم غير كالمصائب و ا ل أ س ق ا م والالام ف إ ن ه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى ا ل ش و ك ة يشاكها إ ل ا كفر الله بها خ ط ا ي ا وروي عن علي أ ن الحد ك ف ا ر ة لمن أ ق ي م عليه وذكر ابن جرير الطبري في هذه المسألة اختلافا ل ل م س أ ة ا بين الناس ورجح ان ا ق ا م ة الحد بمجرده ك ف ا ر ة ووهن القول بخلاف ذلك جدا قلت وقد روي عن سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم ان اقامه الحد ليس بكفاره ولا بد معه من التوبه ورجحه ط ا ئ ف ة من ا ل م ت أ خ ر ي ن منهم البغوي و أ ب و عبد الله بن ت ي م ي ة في تفسيريهما وهو قول ابن حزم الظاهرين و ا ل أ و ل قول مجاهد وزيد بن أ س ل م والثوري و أ ح م د و أ م ا حديث أ ب ي ه ر ي ر ة المرفوع لا أ د ر ي الحدود ط ه ا ر ة ل أ ه ل ه ا أ م لا فقد خرجه الحاكم وغيره ومما أ ع ل البخاري وقال لا ه يثبت و إ ن ا هو ن م ر س يستدل ل الزهري وغالط الرزاق فوصله قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وهي ضعيفة وقد و عبد عن صح ل الحدود م ومما أن كفارة ي س به من قال الحد ليس ب ك ف ا ر ة قوله تعالى في المحاربين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 ب أ ن ه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم في ا ل آ خ ر ة ولا يلزم اجتماعهما و أ م ا استثناء من تاب ف إ ن م ا استثناه من ع ق و ب ة الدنيا خ ا ص ة ف إ ن ع ق و ب ة ا ل آ خ ر ة تسقط ب ا ل ت و ب ة قبل ا ل ق د ر ة وبعدها وقوله وسلم صلى الله عليه وسلم ومن أ صريح ا شيئا ب من ذلك ف س ت ه الله ل ع ه فهو إلى الله عذبه له غفر وإن إلى إن شاء عذبه وإن شاء ر ص ي في أ ن هذه الكبائر من لقي الله بها كانت تحت مشيئته وهذا يدل على أ ن إ ق ا م ة الفرائض لا ت ك ف ر ه ا ولا تمحوها ف إ ن عموم المسلمين يحافظون على الفرائض لا سيما من بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من ذلك من لقي الله وقد تاب منها بالنصوص ا ل د ا ل ة من الكتاب و ا ل س ن ة على أ ن من تاب إ ل ى الله تاب الله عليه وغفر له فبقي من لم يتب داخلا تحت المشيئة وأيضا فيدل على أن الكبائر لا تكثرها الأعمال أن الله فيدل على أن أن لم يجعل ا ل ك ب ا ئ ر في الدنيا ك ف ا ر ة و ا ج ب ة و إ ن م ا جعل ا ل ك ف ا ر ة للصغائر ك ك ف ا ر ة وطئ المظاهر ووطئ ا ل م ر أ ة في الحيض على حديث ابن عباس الذي ذهب إ ل ي ه ا ل إ م ا م أ ح م د وغيره و ك ف ا ر ة من ترك شيئا من واجبات الحج أ و ارتكب بعض محظوراته وهي أ ر ب ع ة أ ج ن ا س هدي وعتق وصدقه وصيام ولهذا لا تجب ا ل ك ف ا ر ة في قتل العمد عند جمهور العلماء ولا في اليمين الغموس أ ي ض ا عند أ ك ث ر ه م و إ ن م ا يؤمر القاتل بعتق ر ق ب ة استحبابا كما أنهم وسلم لهم واثلة الأسقع جاءوا النبي الله صاحب فقال أعتقوا فقال في في حديث عليه قد أوجب إلى صلى رقبة بن عنه يعتقه الله بها من النار ومعنى أ و ج ب عمل عملا يجب له به النار ويقال إ ن ه كان قتل قتيلا وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أ ن ه ضرب عبدا له ف أ ع ت ق ه وقال ليس لي فيه من ا ل أ ج ر مثل هذا و أ خ ذ عودا من ا ل أ ر ض إ ن ي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أ و ضربه ف إ ن كفارته أ ن يعتقه ف إ ن قيل فالمجامع في رمضان يؤمر ب ا ل ك ف ا ر ة والفطر في رمضان من الكبائر قيل ليست ا ل ك ف ا ر ة للفطر ولهذا لا تجب عند ا ل أ ك ث ر ي ن على كل مفطر في رمضان عمدا وإنما هي لهتك ح ر م ة نهار رمضان بالجماع ولهذا لو كان مفطرا فطرا لا يجوز له في نهار رمضان ثم جامع للزمته ا ل ك ف ا ر ة عند ا ل إ م ا م أ ح م د لما ذكرنا ومما الواجبات جلوس مختص ما عمر بالصغائر البخاري قال يدل تكفير حذيفة بين عند على عن أن نحن خرجه إ ذ قال أ ي ك م يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل ف ت ن ة قال قلت ف ت ن ة الرجل في أ ه ل ه وماله وولده وجاره يكفرها ا ل ص ل ا ة و ا ل ص د ق ة و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليس عن هذا أ س أ ل ك وخرجه مسلم بمعناه وظاهر هذا السياق يقتضي رفعه وفي ر و ا ي ة للبخاري أ ن ح ذ ي ف ة قال سمعته يقول ف ت ن ة الرجل فذكره وهذا كالصريح في رفعه وفي ر و ا ي ة لمسلم أ ن هذا من كلام عمر وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له أصبت حدا فأقمه النبي الله قال حدا صلى عليه للذي له علي صلى حتى فتركه ثم قال له إ ن الله غفر لك حدك فليس صريحا في أ ن المراد به شيء من الكبائر ل أ ن حدود الله تعالى محارمه كما قال تعالى تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها وقوله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ا ل آ ي ة إ ل ى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وفي حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب مثل الاسلام بالصراط المستقيم الذي على جنبتيه سوران قال والسوران حدود الله وقد سبق ذكره بتمامه فكل من أ ص ا ب شيئا من محارم الله فقد أ ص ا ب حدوده وركبها وتعداها وعلى تقدير أ ن يكون الحد الذي أ ص ا ب ه ك ب ي ر ة فهذا الرجل جاء نادما تائبا و أ س ل م نفسه إ ل ى إ ق ا م ة الحد عليه والندم ت و ب ة و ا ل ت و ب ة تكفر الكبائر بغير تردد وقد روي ما يستدل به على أ ن الكبائر تكفر ببعض ا ل أ ع م ا ل الصالحه ة فخرج فقال والترمذي من حديث ابن عمر أن رجلا رسول الإمام ابن النبي صلى الله يا ا صلى عليه وسلم ل ل أحمد من أن أتى حديث إ ن ي أ ص ب ت ذنبا عظيما فهل لي من ت و ب ة قال هل لك من أ م قال لا قال فهل لك من خ ا ل ة قال نعم قال فبرها وخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال على شرط الشيخين لكن خرجه الترمذي من وجه آخر مرسلا من خرجه آخر وجه وذكر أ ن المرسل أ ص ح من الموصول وكذا قال علي بن المديني والدار قطني وروي عن عمر أ ن رجلا قال له قتلت نفسا قال أ م ك ح ي ة قال لا قال ف أ ب و ك قال نعم قال فبره و أ ح س ن إ ل ي ه ثم قال عمر لو كانت أ م ه ح ي ة فبرها و أ ح س ن إ ل ي ه ا رجوت أ ن لا تطعمه النار أ ب د ا وعن ابن عباس معناه ايضا وكذلك ا ل م ر أ ة التي عملت بالسحر ب د و م ة الجندل وقدمت ا ل م د ي ن ة ت س أ ل عن توبتها فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي فقال لها أ ص ح ا ب ه لو كان أ ب و ا ك حيين أو أحدهما و الحاكم خرجه كانا يكفيانك قال فيه إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة حدثان و ف ا ت الرسول صلى الله عليه وسلم على أ ن بر ا ل أ ب و ي ن يكفيانها وقال مكحول و ا ل إ م ا م أ ح م د بر الوالدين ك ف ا ر ة للكبائر واروي عن بعض السلف في حمل الجنائز أ ن ه يحط الكبائر وروي مرفوعا من وجوه لا تصح وقد صح من ر و ا ي ة أ ب ي ب ر د ة أ ن أ ب ا موسى لما حضرته ا ل و ف ا ة قال يا بني أ ذ ك ر و ا صاحب الرغيف كان أراه الشيطان سبعين سنة رجل يتعبد في صومعة أراه سبعين سنة فشبه الشيطان في صومعة فشبه امرأة عينه فكان معها س ب ع ة أ ي ا م وسبع ليال ثم كشف عن الرجل غطاؤه فخرج تائبا ثم ذكر أ ن ه بات بين مساكين فتصدق عليهم برغيف رغيف ف أ ع ط و ه رغيفا ففقده صاحبه الذي كان يعطاه فلما علم بذلك أ ع ط ا ه الرغيف و أ ص ب ح ميتا ف وروى ز ن السبعون سنة ت بالسبع ليال ف ج ح ت الليال و ز ابن المبارك ب إ س ن ا د ه في كتاب البر و ا ل ص ل ة عن ابن مسعود قال عبد الله رجل سبعين عمله أصاب فاحشة فأحبط الله فاحشة الله رجل سنة ثم ثم أ ص ا ب ت ه ز م ا ن ة و أ ق ع د ف ر أ ى رجلا يتصدق على مساكين فجاء إ ل ي ه ف أ خ ذ منه رغيفا فتصدق به على مسكين فغفر ا له ل له ورد عليه عمل سبعين س ن ة وهذه كلها لا د ل ا ل ة فيها على تكثير الكبائر بمجرد العمل ل أ ن كل من ذكر فيها كان نادما تائبا من ذنبه و إ ن م ا كان سؤاله عن عمل صالح يتقرب به إ ل ى الله بعد ا ل ت و ب ة حتى يمحو به أ ث ر الذنب ب ا ل ك ل ي ة ف إ ن الله شرط في قبول ا ل ت و ب ة و م غ ف ر ة الذنوب بها العمل الصالح كقوله الا من تاب و آ م ن وعمل صالحا وقوله و َ إ ِ ن ِّ ي لغفار ٌَََّ لمن َِْ تاب ََ و َ آ م َ ن َ وعمل َََِ صالحا َِ وقوله ف َ أ َ م َّ ا من َْ تاب ََ و َ آ م َ ن َ وعمل َََِ صالحا ًَِ فعسى َََ أ َ ن ْ يكون ََُ من َِ المفلحين َُِِْْ وفي هذا متعلق لمن يقول إ ن التائب بعد ا ل ت و ب ة في ا ل م ش ي ئ ة وكان هذا حال كثير من الخائفين من السلف وقال بعضهم لرجل هل أ ذ ن ب ت ذنبا قال نعم قال فعلمت أ ن الله كتبه عليك قال نعم قال ف ع م ل حتى تعلم أ ن الله قد محاه ومنه قول ابن مسعود إن المؤمنة ابن قول إن يرى ذنوبه ك أ ن ه في أ ص ل جبل يخاف أ ن يقع عليه و إ ن الفاجر يرى ذنوبه كذباب طار على أ ن ف ه فقال به هكذا خرجه البخاري أعمالهم لا وكانوا يتهمون ويخافون قد ذلك شدة و ك ث ر ة الاجتهاد في ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة قال الحسن أ د ر ك ت أ ق و ا م ا لو أ ن ف ق أ ح د ه م ملء ا ل أ ر ض ما أ م ن لعظم الذنب في نفسه وقال ابن عون لا ت س ق ب ك ث ر ة العمل ف إ ن ك لا تدري أ ي ق ب ل منك أ م لا ولا ت أ م ن ذنوبك ف إ ن ك لا تدري كفرت عنك أ م لا إ ن عملك مغيب عنك كله و اعني ل والله أ ظ ه ر ل م في هذه المسألة مساله تكثير الكبائر بالاعمال انه ان اريد ان الكبائر تمحى بمجرد الاتيان بالفرائض وتقع الكبائر مكفرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر كما الصغائر الكبائر فهذا بذلك مكفرة باطل وإن أريد أنه قد يوازن يوم بما يقابلها من العمل ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب فهذا قد يقع وقد تقدم عن ابن عمر أ ن ه لما أ ع ت ق مملوكه الذي ضربه قال ليس لي فيه من ا ل أ ج ر شيء حيث كان كفاره لذنبه ولم يكن ذنبه من الكبائر ل الأعمال ل ك فكيف كان مكفرا ب بما ا ئ ر من وسبق أ ي ض ا قول من قال من السلف إ ن ا ل س ي ئ ة تمحى ويسقط نظيرها ح س ن ة من الحسنات التي هي ثواب العمل فإذا في فكيف فإن المنافية هذا والأذى كان الصغائر بالكبائر الكبائر الأعمال لها كما يبطل المن الصدقة وتبطل المعاملة بالربا يحبط يبطل وتبطل بعض بعض قد الجهاد كما قالت ع ا ئ ش ة وقال ح ذ ي ف ة ق د ف ا ل م ح ص ن ة يهدم عمل م ئ ة س ن ة وروي عنه مرفوعا خرجه البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم ا ل ق ي ا م ة فيقص أ و يقضى بعضها من بعض ف إ ن بقيت له ح س ن ة وسع له بها في الجنه ة وخرج ابن أبي حاتم أبي أبي من حديث ل ي حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في ع عطاء عن عز ة قال قول الله عز وجل بن بن فمن يعمل مثقال ذ ر ة خيرا ي ر ى قال كان المسلمون يرون أ ن ه م لا يؤجرون على الشيء القليل إ ذ ا أ ع ط و ه فيجيء المسكين فيستقلون أ ن يعطوه ت م ر ة و ك س ر ة و ج و ز ة ونحو ذلك فيردونه ويقولون ما هذا بشيء إ ن م ا نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه وكان آ خ ر و ن يرون أ ن ه م لا يلامون على الذنب اليسير مثل ا ل ك ذ ب ة و ا ل ن ظ ر ة و ا ل غ ي ب ة و أ ش ب ا ه ذلك يقولون إ ن م ا وعد الله النار على الكبائر فرغبهم الله في القليل من الخير اليسير الشر على يعملوه من أن فإنه أن من فإنه فرغبهم يكثر وحذرهم اليسير من الشر فإنه يوشك يوشك في يكثر فنزلت فمن يعمل مثقال ذ ر ة يعني وزن أ ص غ ر النمل خيرا يره يعني في كتابه ويسره ذلك قال يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة لكل بكل وبكل حسنة عشر حسنات بر وفاجر عشر واحدة حسنة ف إ ذ ا كان يوم ا ل ق ي ا م ة ضاعف الله حسنات المؤمن أ ي ض ا بكل و ا ح د ة ع ش ر ة فيمحو عنه بكل ح س ن ة عشر سيئات فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذ ر ة دخل الجنه ة و ظ ا ر هذا أنه تقع المقاصة حسنات والسيئات بين تقع ثم تسقط الحسنات ا ل م ق ا ب ل ة للسيئات وينظر إ ل ى ما يفضل منها بعد ا ل م ق ا ص ة وهذا يوافق قول من قال بأن من رجحت حسناته على سيئاته بحسنة واحدة أثيب بتلك الحسنة خاصة وسقط باقي حسناته في مقابلة سيئاته لمن قال يثاب بالجميع كأنها من حسناته الحسنة حسناته لمن تكن لم رجحت واحدة سيئاته سيئاته وتسقط سيئاته وسقط خاصة خلافا قال على في وهذا في الكبائر أ م ا الصغائر ف إ ن ه قد تمحى ب ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة مع بقاء ثوابها ك م الا ق ا صلى ل ل عليه وسلم ل ه أ ادلكم أ على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره الخطى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فأثبت لهذه الأعمال تكثير الخطايا على إلى لهذه بعد وكثرة تكثير ورفع فأثبت الدرجات وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له مئة مرة مئة ومحيت مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت قال رقاب لا إلا الله لا إله له له له عدل وحده شريك عشر سيئة كتبت فهذا يدل على أ ن الذكر ي م ح السيئات ويبقى ثوابه لعامله مضاعفا وكذلك سيئات التائب توبة نصوحا تكفر التائب سيئات عنه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 وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت إ ل ي ك واني من المسلمين أ و ل ئ ك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا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 فلما وصف هؤلاء بالتقوى و ا ل إ ح س ا ن دل على أ ن ه م ليسوا بمصرين على الذنوب بل هم تائبون منها وقوله ليكفر الله عنهم أ س و ا الذي عملوا يدخل فيه الكبائر ل أ ن ه ا أ س و أ ا ل أ ع م ا ل وقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا فرتب على التقوى المتضمنه لفعل الواجبات وترك المحرمات تكفير السيئات وتعظيم الاجر واخبر الله عن المؤمنين المتفكرين في خلق السماوات والارض انهم قالوا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 ف أ خ ب ر أ ن ه استجاب لهم ذلك و أ ن ه كفر عنهم سيئاتهم و أ د خ ل ه م الجنات وقوله فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا فخص الله الذنوب بالمغفرة والسيئات بالتكفير فقد فالسيئات تخص الصغائر الله الذنوب والسيئات يقال السيئات والذنوب يراد بها الكبائر تكفر ل أ ن الله جعل لها كفارات في الدنيا ش ر ع ي ة و ق د ر ي ة والذنوب تحتاج إ ل ى م غ ف ر ة تقي صاحبها من شرها والمغفرة والتكفير متقاربان فإن المغفرة قد قيل إنها ستر الذنوب وقيل وقاية شر الذنب مع ستره ولهذا ووقاهه متقاربان المغفرة إنها الذنب ما ستر الرأس قيل مع يسمى فإن ستر شر ستره ستر قد في الحرب مغفرا, ولا يسمى كل ساتر للرأس مغفرا وقد أ خ ب ر الله عن ا ل م ل ا ئ ك ة أ ن ه م يدعون للمؤمنين التائبين ب ا ل م غ ف ر ة و و ق ا ي ة السيئات والتكفير من هذا الجنس لأن أصل الكفر الستر والتغطية أيضا وقد فرق بعض المتأخرين بينهما بأن التكفير أيضا بأن بينهما فرق وقد بعض محو أ ث ر الذنب حتى ك أ ن ه لم يكن و ا ل م غ ف ر ة تتضمن مع ذلك إ ف ض ا ل الله على العبد واكرامه إ ك ر م مغفرة الذنوب بالأعمال ه تقلبها وقد الذنوب و يفسر حسنات بأن الصالحة ت ف ه ب ا ل ك ر ا ت ت م ح و ا أيضا نظر فإنه قد صح أن الذنوب المعاقب عليها بدخول النار تبدل حسنات فقط وفيه فإنه قد بدخول أن نظر تبدل صح ف ا ل م ك ف ر ة بعمل صالح يكون ك ف ا ر ة لها أ و ل ى ويحتمل معنيين آ خ ر ي ن أ ح د ه م ا أ ن ا ل م غ ف ر ة لا تحصل إ ل ا مع عدم ا ل ع ق و ب ة والمؤاخذه ة ل أ ن ا وقاية شر الذنب بالكلية والتكفير قد يقع العقوبة فإن المصائب الدنيوية كلها مكفرات للخطايا وهي عقوبات وكذلك العفو وهي وكذلك قد يقع شر فإن بعض يقع مع العقوبه ة بدونها وكذلك ا ل ر ح م ة والثاني أ ن ا ل ك ف ر ا ت من ا ل أ ع م ا ل ما جعلها الله لمحو الذنوب المكفره ة ب ا ا ويكون ذلك هو و ذلك ث بها ليس لها ثواب غيره والغالب عليها أن تكون من جنس مخالفتها والنفوس المشقة فيه الكبائر الذي جعله الله غيره فيه جنس ثواب كاشتناب تكون وتجشم أن من ك ف ا ر ة ل ل ص غ ا ئ ر و أ م ا ا ل أ ع م ا ل التي تغفر بها الذنوب فهي ما عدا ذلك ويجتمع فيها المغفره والثواب عليها ا وأما تكفير الذنوب ومغفرتها إذا أضيف ذلك إلى الله فلا أضيف م تكفير ذلك فرق ي إلى ن ب ه وعلى الوجه ا ل أ و ل يكون بينهما فرق أ ي ض ا ويشهد لهذا الوجه الثاني أ م ر ا ن أ ح د ه م ا قول ابن عمر لما أعتقل عبد الذي ضربه ليس م ا العبد ا أعتق ل ذ ضربه ل ي لي في عتقه من ا ل أ ج ر شيء واستدل ب أ ن ه كفاره والثاني والثاني أ ن المصائب ا ل د ن ي و ي ة كلها مكفرات للذنوب وقد قال كثير من ا ل ص ح ا ب ة وغيرهم من السلف إ ن ه لا ثواب فيها مع التكفير و إ ن كان بعضهم قد خالف في ذلك ولا يقال فقد فسر الكفرات في حديث المنام الوضوء في ونقل إلى الصلوات وقال ومات وكان يقال الكفرات المنام المكرهات الإقدام إلى فعل ذلك بإسباغ عاش مكفرات في حديث في بخير ومات بخير وكان من خطيئته فقد فسر من من ك ي وهذه م و ل د ت أمه ه و كلها مع تكفيرها للسيئات ترفع ك ف ي ه ا للسيئات ت ر الدرجات ويحصل عليها الثواب ل أ ن ن ق و ل قد يجتمع في العمل الواحد شيئان يرفع ب أ ح د ه م ا الدرجات ويكفر ب ا ل آ خ ر السيئات فالوضوء نفسه يثاب عليه لكن البرد الآلام من جنس إسباغه في شدة البرد من جنس الآلام التي الدنيا تحصل للنفوس في ي ف ك و ن ك ف ا ر ة في هذه الحال و أ م ا في غير هذه ا ل ح ا ل ة فتغفر به الخطايا كما تغفر بالذكر وغيره وكذلك المشي إ ل ى الجماعات هو ق ر ب ة و ط ا ع ة ويثاب عليه ولكن ما يحصل ا ل ن ف س به من ا ل م ش ق ة والالم أ ل م ب ت ع ب والنصب هو كفارة وكذلك كفارة حبس النفس في المسجد لانتظار ا ل ص ل ا ة وقطعها عن م أ ل و ف ا ت ه ا من الخروج إ ل ى المواضع التي تميل النفوس إ ل ي ه ا إ م ا لكسب الدنيا أ و للتنزه هو من هذه الجهة له عنه فيكون وقد خطوتي والأخرى من مؤلم الماشي المسجد للنفس أن كفار جاء الحديث إلى درجة خطيئة في ترفع إحدى تحط وهذا يقوي ما ذكرناه و أ ن ما حصل به التكفير غير ما حصل به رفع الدرجات والله أ ع ل م وعلى هذا فيجتمع في العمل الواحد تكفير السيئات ورفع الدرجات من جهتين ويوصف في كل حال ب ك ل ا ل و ص ف ي ن فلا تنافي ة بين ت س م ي ة ك ف ا ر ة وبين ا ل إ خ ب ا ر عنه ب م ض ا ع ف ة الثواب به أ و وصفه برفع الدرجات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس و ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة ورمضان إ ل ى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة على المواظبة على من مخالفة هواها وكفها عما تميل إليه ما الكبائر وكفها ذلك تكفير فإن في النفس الفرائض الصغائر هواها على على إليه بينهن حبس يوجب وكذلك ا ل ش ه ا د ة في سبيل الله تكفر الذنوب بما يحصل بها من ا ل أ ل م وترفع الدرجات بما اخترنا بها من ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة بالقلب والبدن جهتين بينهما وهذا ثابت يكون في ريب منافا الذنوب ولا الصغائر بلا واما أ م الكبائر فقد تكفر بالشهادة تكفر فقد ع حصول ل للشهيد لكن الشهيد ذو الخطايا أ ج درجة ر رابع في ذو م ن عن النبي من درجات الشهداء حديث روية كذا الله صلى عليه وسلم ف ض ا ابن ل ة عبيد خ ر ج ه الذنوب إ م م أحمد م ا ا و ل ت ر ي وأما مغفرة ا ل ذ ل ب ع ض ا ل أ ع م ا ل مع توفير أ ج ر ه ا وثوابها فقد دل عليه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة في الذكر وقد قيل إ ن تلك السيئات تكتب حسنات أ ي ض ا كما في حديث أ ب ي مالك ا ل أ ش ع ر ي الذي سبق ذكره وذكرنا الواحدة واحد ثواب وتبقى والظاهر وأما هذا بالصغائر الآخرة عن بعض السلف أنه من الحسنة حسنات أن أيضا السلف بإزاء السيئة الواحدة ضعف واحد من أضعاف يمحى في بعض ضعف تسع له مختص فيوازن بين الحسنات والسيئات ويقص بعضها من بعض فمن رجحت حسناته على سيئاته فقد نجا ودخل الجنه ة قال ابن مسعود إن كان وليا ل ل إن مسعود ففضل له مثقال ذ ر ة ضاعفها الله له حتى يدخل ا ل ج ن ة و إ ن كان شقيا قال الملك رب ي فنيت حسناته وبقي له طالبون كثير قال خذوا من سيئاتهم ف أ ض ع ف و ه ا إ ل ى سيئاته ثم س ك و ا له س ك ا إ ل ى النار خرجه ابن أبي حاتم وغيره. والمراد ان ب أبي ح ا تفضيل م والمراد وغيره أن ت مثقال ذ ر ة من الحسنات إ ن م ا هو بفضل الله عز وجل لمضاعفته لحسنات المؤمن وبركته فيها وهكذا حال من كانت له حسنات وسيئات وأراد له الله رحمته فضل له من حسناته ما يدخله به كانت حال حسنات ما الجنة فضل من من و ك ل فضل الله لا ه ورحمته فإنه من ي د خ ل أحد ا ل ج ن ة إ ل ابو ف ض ل الله ر وخرج ح م ت ه أبو نعيم ب إ س ن ا د ضعيف عن علي مرفوعا أ و ح ى الله إ ل ى نبي من أ ن ب ي ا ء بني إ س ر ا ئ ي ل قل ل أ ه ل طاعتي من أ م ت ك لا يتكلوا على أ ع م ا ل ه م ف إ ن ي لا أ ق ا ص عبدا الحساب يوم ا ل ق ي ا م ة أ ش ا ء أ ن أ ع ذ ب ه إ ل ا عذبته وقل ل أ ه ل معصيتي من أ م ت ك لا يلقوا ب أ ي د ي ه م ف إ ن ي أ غ ف ر الذنب العظيم ولا أ ب ابالي ل قول ل ي ومصداق هذا ا ن ي صلى ل ل ه ع ه هلك والله وسلم نوقش وفي رواية الحساب المسألة الحديث الصحيح أعلم الثانية من في عذب ان الصغائر هل تجب ا ل ت و ب ة منها كالكبائر أ م لا ل أ ن ه ا تقع م ك ف ر ة باجتناب الكبائر لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم سيئاتكم كبائر ما مدخلا كريما هذا مما اختلف الناس فيه فمنهم من أ و ج ب ا ل ت و ب ة منها وهو قول أ ص ح ا ب ن ا وغيرهم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم ه الله أبصارهم م أمر للمؤمنين من وقد بالتوبة والكبائر يغضوا ويحفظوا و عقيب فقال قل ذكر الصغائر ر تعالى ف ج ذلك أ ز ك ى لهم إ ن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أ ب ص ا ر ه ن ويحفظن فروجهن إ ل ى قوله وتوبوا إ ل ى الله جميعا أ ي ه ا المؤمنون لعلكم تفلحون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 ولا تلمذوا أ ن ف س ك م ولا تنابذوا ب ا ل أ ل ق ا ب بئس الاسم الفسوق بعد ا ل إ ي م ا ن ومن لم يتب ف أ و ل ئ ك هم الظالمون ومن الناس من لم يوجب ا ل ت و ب ة منها وحكي عن ط ا ئ ف ة من ا ل م ع ت ز ل ة ومن ا ل م ت أ خ ر ي ن من قال يجب احد امرين اما ا ل ت و ب ة منها واما الاتيان ببعض ا ل م ك ف ر ا ت للذنوب من الحسنات واحكى والشناب قولين وحكاه واهل ابن الصغائر بامتثال الفرائض الكبائر احدهما جماعة الفقهاء الحديث تكفير عن عطية في تفسيره في انه من يقطع بتكفيرها بذلك قطعا بظاهر ا ل آ ي ة والحديث والثاني وحكاه عن ا ل أ ص و ل ي ي ن انه لا يقطع بذلك بل يحمل على غ ل ب ة الظن و ق و ة الرجاء وهو وجل لو الله بتكثيرها فيه في في مشيئة الذي حكم المباح الصغائر لكانت لا عز قطع تبعت إذ وذلك نقض لعرى ا ل ش ر ي ع ة قلت قد يقال لا يقطع بتكفيرها ل أ ن أ ح ا د ي ث التكفير ا ل م ط ل ق ة ب ا ل أ ع م ا ل جاءت م ق ي د ة بتحسين العمل كما ورد ذلك التكفير ذكره العمل الوضوء والصلاة فلا يتحقق وجود حسن العمل الذي يوجب وعلى هذا الاختلاف الذي ذكره ابن عاطية الاختلاف ورد وحينئذ وجود يوجب وعلى في يتحقق ينبني حسن لعرى في وجوب ا ل ت و ب ة من الصغائر وقد خرج ابن جرير من ر و ا ي ة الحسن أ ن قوما أ ت و ا عمر فقالوا نرى اشياء من كتاب الله لا يعمل بها فقال لرجل منهم أ ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن كله قال نعم قال فهل أ ح ص ي ت ه في نفسك قال قال اللهم لا قال فهل أ ح ص ي ت ه في بصرك فهل أ ح ص ي ت ه في لفظك هل أ ح ص ي ت ه في أ ث ر ك ثم تتبعهم حتى أ ت ى على آ خ ر ه م ثم قال س ك ل ت عمر أ م ه أ ت ك ل ف و ن ه ان يقيم على الناس كتاب الله قد قال علم لنا وتلا ربنا أنه سيكون لنا سيئات قال وتلا إ ن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما و ب إ س ن ا د ه عن أ ن س بن مالك أ ن ه قال لم أ ر ى مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى ثم لم نخرج له عن كل أ ه ل ومال ثم سكت ثم قال والله لقد كلفنا ربنا أ ه و ن من ذلك لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر فما لنا ولها ثم تلا إ ن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما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 إن ربك واسع المغفرة وفي ا ا س ع ل م غ ر ة و ف تفسير اللمم قولان للسلف أ ح د ه م ا أ ن ه مقدمات الفواحش كاللمس و ا ل ق ب ل ة وعن ابن عباس هو مادون الحد من وعيد ا ل آ خ ر ة بالنار وحد الدنيا والثاني أ ن ه ا ل إ ل م ا م بشيء من الفواحش والكبائر م ر ة و ا ح د ة ثم يتوب منه وروي عن ابن عباس و أ ب ي ه ر ي ر ة وروي عنه مرفوعا بالشك في رفعه قال ا ل ل م ة من الزنا ثم يتوب فلا يعود واللمة من شرب الخمر ثم يتوب فلا يعود واللمة من السرقة ثم يتوب فلا يعود ومن الخمر فلا السرقة فلا الآية بهذا قال من ثم من ثم شرب فسر لا بد أ ن يتوب منه بخلاف من فسره بالمقدمات ف إ ن ه لم يشترط توبه ة و ا ا ل ظ المكفرة لها وروي ل لا ا ب د أن يكون م ص ا عليها كما قال تعالى ل م ص ر و ا عن ل فعلوا ل ى ما وهم م ع و ي وروي عن ابن عباس أ ن ه قال لا ص غ ي ر ة مع ا ل إ ص ر ا ر ولا ك ب ي ر ة مع الاستغفار وروي مرفوعا من وجوه ضعيفة و إ ذ ا صارت الصغائر كبائر ب ا ل م د ا و م ة عليها فلا بد للمحسنين من اجتناب ا ل م د ا و م ة على الصغائر حتى يكونوا مجتنبين لكبائر ا ل ا س م والفواحش وقال الله عز وجل وما عند الله خير و أ ب ق ى للذين آ م ن و ا وعلى ربهم يتوكلون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 ت ض م ن ت وصف المؤمنين بقيامهم بما أ و ج ب الله عليهم من ا ل إ ي م ا ن والتوكل و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و ا ل إ ن ف ا ق مما رزقهم الله و ا ل ا س ت ج ا ب ة لله في جميع طاعاته ومع هذا فهم مجتنبون كبائر ا ل إ ث م والفواحش فهذا هو تحقيق التقوى, التقوى ووصفهم في معاملتهم فيه للخلق ب ا ل م غ ف ر ة عند الغضب وندبهم إ ل ى العفو و ا ل إ ص ل ا ح و أ م ا قوله والذين إ ذ ا أ ص ا ب ه م البغي هم ينتصرون فليس منافيا للعفو ف إ ن الانتصار يكون ب إ ظ ه ا ر ا ل ق د ر ة على الانتقام ثم يقع العفو بعد ذلك فيكون أ ت م و أ ك م ل قال ا ل ن خ ع ي في هذه ا ل آ ي ة كانوا يكرهون أ ن يستذلوا ف إ ذ ا قدروا عفوا وقال مجاهد كانوا يكرهون للمؤمن أ ن يذل نفسه فيجترئ عليه الفساق فالمؤمن إ ذ ا بغي عليه يظهر ا ل ق د ر ة على الانتقام ثم يعفو بعد ذلك وقد جرى مثل هذا لكثير من السلف منهم لكثير السلف الآيات هذا وغيره فهذه قتادات تتضمن جميع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ ف إ ن ه ا تضمنت أ ص و ل خصال التقوى بفعل الواجبات والانتهاء عن كبائر المحرمات و م ع ا م ل ة الخلق ب ا ل إ ح س ا ن والعفو ولازم هذا أ ن ه م إ ن وقع منهم شيء من ا ل إ ث م من غير الكبائر والفواحش يكون مغمورا بخصال التقوى بخصال ا ل م ق ت ض ي ة لتكفيرها ومحوها و أ م ا ا ل آ ي ا ت التي في س و ر ة آ ل عمران فوصف فيها المتقين ب ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الخلق وبالاستغفار من الفواحش وظلم النفس وعدم ا ل إ ص ر ا ر على ذلك وهذا هو ا ل أ ك م ل وهو إ ح د ا ث ا ل ت و ب ة والاستغفار عقيب كل ذنب من الذنوب صغيرا كان أ و كبيرا كما روي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بذلك معاذا وقد ذكرناه فيما سبق و إ ن م ا بسطنا القول في هذا ل أ ن ح ا ج ة الخلق إ ل ي ه ش د ي د ة وكل أ ح د يحتاج إ ل ى م ع ر ف ة هذا ثم إ ل ى العمل بمقتضاه والله الموفق والمعين وقوله صلى الله عليه وسلم أتبع تمحوها السيئة الحسنة تمحوها ظاهره أ ن السيئات تمحى بالحسنات وقد تقدم ذكر ا ل آ ث ا ر التي فيها أ ن ا ل س ي ئ ة تمحى من صحف ا ل م ل ا ئ ك ة بالحسنه اذا عملت بعدها قال ع ط ي ة العوفي بلغني بكى وكتبت عبد بن قلبه على له الله قال من ذكر خطيئة عملها فوجل أنه من عنه حسنة وعن من منها خطيئة محيت خطيئة عمر ذكر فاستغفر الله عز وقال ج ل لم الرحمن يمحوها يحبسها شيء حتى يمحوها عنه و بشر بن الحارث بلغني عن الفضيل بن عياض قال بكاء النهار يمحو ذنوب العلانيه وبكاء الليل يمحو ذنوب, ذنوب السر وقد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ د ل ك م على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات الحديث وقالت ط ا ئ ف ة لا تمحى الذنوب من صحائف ا ل أ ع م ا ل ب ت و ب ة ولا غيرها بل لا بد أ ن يوقف عليها صاحبها و ي ق ر أ ه ا يوم ا ل ق ي ا م ة واستدلوا بقوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر لا يغادر ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة إ ل ا أحسن وفي الاستدلال بهذه ا ل آ ي ة نظر ل أ ن ه إ ن م ا ذكر فيها حال المجرمين وهم أ ه ل الجرائم والذنوب ا ل ع ظ ي م ة فلا يدخل فيهم المؤمنون التائبون من ذنوبهم أ و ا ل م غ م و ر ة ذنوبهم بحسناتهم و أ ظ ه ر من هذا الاستدلال بقوله فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وقد ََ يَعْمَلْ م م ِْ ث ََ ذَرَّةٍ شَرًّ يَرَهُ ا ل و ق ذكر بعض المفسرين ان هذا القول هو الصحيح عند المحققين وقد روي هذا القول عن الحسن البصري وبلال بن سعد الدمشقي قال الحسن فالعبد يذنب ثم يتوب ويستغفر يغفر له ولكن لا يمحاه من كتابه دون أ ن يقفه عليه ثم ي س أ ل ه عنه ثم بكى الحسن بكاء شديدا وقال لو لم نبك إ ل ا للحياء من ذلك المقام لكان ينبغي لنا أ ن نبكي وقال بلال بن سعد إن الله يغفر الذنوبة بلال الله بن إن سعد يغفر ولكن لا يمحوها من ا ل ص ح ي ف ة حتى يوقفه عليها يوم ا ل ق ي ا م ة وان تاب وقال أ ب و غ ي ر ه يدني الله العبد يوم ا ل ق ي ا م ة فيضع عليه كنفه فيستره من الخلائق كلها ويدفع إ ل ي ه كتابه في ذلك الستر فيقول ا ق ر أ يا ابن آ د م كتابك ف ي ق ر أ فيمر ب ا ل ح س ن ة فيبيض لها وجهه ويسر بها قلبه فيقول الله أ ت ع ر ف يا عبدي فيقول نعم فيقول إ ن ي قبلتها منك فيسجد فيقول ارفع ر أ س ك وعد في كتابك فيمر ب ا ل س ي ئ ة فيسود لها وجهه ويوجل منها قلبه وترتعد منها فرائصه و ي أ خ ذ ه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره فيقول أ ت ع ر ف يا عبدي فيقول نعم يا رب فيقول إ ن ي قد غفرتها لك فيسجد فلا يرى منه الخلائق إ ل ا السجود حتى ينادي بعضهم بعضا ط وقال ب العبد لهذا الذي لم يعص الله يعص ط و ل يدرون ما قد ما ق ي ي ف م ابو ي ن ه ب ربه ي ن وقفه مما قد وقفه عليه. وقال أبو عثمان ل وقال ي ه أبو ع النهدي عن سلمان يعطى الرجل صحيفته يوم ا ل ق ي ا م ة ف ي ق ر أ أ ع ل ا ه ا ف إ ذ ا سيئاته ف إ ذ ا كاد يسوء ظنه نظر في أ س ف ل ه ا ف إ ذ ا حسناته ثم نظر حسنات في فإذا هي أعلاها ب... بدلت قد و ر و ي أبي عثمان عن ع ث م ابن ن عن ا مسعود م وعن ع أبي ث ابي ن من قوله وهو وروى أصح ا ن أ ب حاتم ب إ س ن ا د ه عن بعض أ ص ح ا ب معاذ بن جبل قال يدخل أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة على أ ر ب ع ة أ ص ن ا ف المتقين ثم الشاكرين ثم الخائفين ثم أ ص ح ا ب اليمين قيل لم ا سموا أ ص ح ا ب اليمين قال ل أ ن ه م عملوا الحسنات والسيئات ف أ ع ط و ا كتبهم ب أ ي م ا ن ه م ف ق ر أ و ا سيئاتهم حرفا حرفا قالوا يا ربنا هذه سيئاتنا ف أ ي ن حسناتنا فعند ذلك محى الله السيئات وجعلها حسنات فعند ذلك قالوا هاؤم ق ر ؤ و ا كتابي فهم أ ك ث ر أ ه ل ا ل ج ن ة و أ ه ل هذا القول قد يحملون أ ح ا د ي ث محو السيئات بالحسنات على محو عقوباتها دون محو كتابتها من الصحف والله أ ع ل م وخالق ق و وسلم و ل صلى الله عليه ه الناس بخلق حسن هذا من خصال التقوى ولا تتم التقوى إ ل ا به و إ ن م ا أ ف ر د ه بالذكر للحاجه ة إلى ب ي ا ن فإن ك ث ي ر الى من ا ن يظن أن ا ا س ل ت ق و ه ي ا ل الله ق بحق ي ا م د و ن حقوق ع ب ا د ه فنص له على ا ل أ م ر ب إ ح س ا ن ا ل ع ش ر ة للناس ف إ ن ه كان قد بعثه إ ل ى اليمن معلما لهم وكثيرا م ومن ف ق وقاضيا ه ا ا يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس به ولا يخالطهم ن فإنه حسن ممن كذلك ك إلى بخلق إليه غيره به و ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته مال العباد بالكلية حقوق وقال ا ل ت ص ي ي ر ف ه و ا ج م ع بين الحارث ق ي ا م ب ق ق و ل ل لا عليه الا الكمل من الانبياء والصدقين وقال ل ه عباده وحقوق يقوى ح عزيز جدا من المحاسبي ث ل ا ث ة اشياء ع ز ي ز ة او م ع د و م ة حسن الوجه مع ا ل ص ي ا ن ة وحسن الخلق مع ا ل د ي ا ن ة وحسن الاخاء مع ا ل ا م ا ن ة وقال بعض السلف جلس داود عليه السلام خاليا فقال الله عز وجل ما لي اراك خاليا قال هجرت الناس فيك يا رب العالمين قال يا داود أ ل ا أ د ل ك على ما تستبقي به وجوه الناس وتبلغ فيه رضاي خ ا ل ق الناس ب أ خ ل ا ق ه م واحتجز ا ل إ ي م ا ن بيني وبينك وقد عد الله في كتابه م خ ا ل ق ة الناس بخلق حسن من خصال التقوى بل ب د أ بذلك في قوله أ ع د ت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وروى ابن أ ب ي الدنيا ب إ س ن ا د ه عن سعيد المقبري قال بلغنا أ ن رجلا جاء إ ل ى عيسى بن مريم عليه السلام فقال يا معلم الخير كيف أ ك و ن تقيا لله عز وجل كما ينبغي له قال بيسير من ا ل أ م ر تحب الله بقلبك كله وتعمل بكدخك وقوتك ما استطعت وترحم ابن جنسك كما ترحم نفسك قال من ابن جنسي يا معلم الخير قال ولد آ د م كلهم وما لا تحب أ ن يؤتى إ ل ي ك فلا ت أ ت ه ل أ ح د و أ ن ت تقي لله عز وجل كما ينبغي له وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق أ ك م ل خصال ا ل إ ي م ا ن كما خرج ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ب و داود من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ك م ل المؤمنين إ ي م ا ن ا أ ح س ن ه م خلقا وخرجه محمد بن نصر المروزي وزاد فيه و إ ن ا ل م ر أ ة ليكون مؤمنا و إ ن في خلقه شيئا فينقص ذلك من إيمانه من ذلك وخرج أ ح م د و أ ب و داود والنسائي وابن ماجه من حديث أ س ا م ة ا بن شريك قال قالوا ق ا ل يا رسول الله ما أ ف ض ل ما أ ع ط ي المرء المسلم قال الخلق الحسن و أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة ان ل القائم لألا يشتغل المريد للتقوى ص ا ئ م حسن المؤمن خ ل ل ق ب ا ص و والصلاة ويظن أن ذلك يقطعه عن فضلهما فخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلهما الإمام عائشة النبي الله قال ا ذلك صلى عليه ل يقطعه حديث أن عن من عن إن أحمد فخرج م ليدرك ا بحسن خلقه درجات الصائم القائم و أ خ ب ر أ ن حسن الخلق أ ث ق ل ما يوضع في الميزان و أ ن صاحبه أ ح ب الناس إ ل ى الله و أ ق ر ب ه م من النبيين مجلسا فخرج في الخلق الخلق والترمذي من حديث أبي الدرداء الإمام داود النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يوضع في الميزان من حسن الخلق وإن صاحب صلى عليه وسلم أثقل وإن أحمد من من من وأبو أبي حديث حسن حسن يوضع شيء عن ليبلغ به د ر ج ة صاحب الصوم و ا ل ص ل ا ة واخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن ع م ر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا أ خ ب ر ك م ب أ ح ب ك م إ ل ى الله و أ ق ر ب ك م مني مجلسا يوم ا ل ق ي ا م ة قالوا بلى قال أ ح س ن ك م خلقا وخرج ق سبق د حديث د وسلم أبي النبي هريرة عليه ي أكثر الله عن ما صلى ل الجنة الله الخلق وحسن تقوى و خ أ ب و داود من حديث أ ب ي أ م ا م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ن ا زعيم ببيت في أ ع ل ى ا ل ج ن ة لمن حسن خلقه وخرجه الترمذي وابن ماجة بمعنى من حديث أ ن س وقد روي عن السلف تفسير حسن الخلق فعن الحسن قال حسن الخلق الكرم و ا ل ب ذ ل ة والاحتمال وعن الشعبي قال حسن الخلق البدلة والعطية والبشر الحسن وكان الشعبي كذلك. وعن ابن المبارك كذلك حسن وعن قال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الاذى وسئل سلام بن أ ب ي مطيع عن حسن الخلق ف أ ن ش د تراه إ ذ ا ما جئته متهللا ك أ ن ك تعطيه الذي أ ن ت سائله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها ف ل ي ت ق الله سائله هو البحر من أ ي النواحي أ ت ي ت ه فلجته المعروف والجود ساحله وقال ا ل إ م ا م أ ح م د حسن الخلق أ ن لا تغضب ولا تحتد وعنه أ ن ه قال ل الخلق حسن ح أن ت ت م ما ي ك وقال ن من الناس و إسحاق بعض ن وأن لا تغضب ونحو ذلك قال محمد بن نصر راهويه الوجه لا قال وقال هو بسط تغضب ب ذلك محمد أ ه ل العلم حسن الخلق ك ذ م الغيظ لله و إ ظ ه ا ر ا ل ط ل ا ق ة والبشر إ ل ا للمبتدع والفاجر والعفو عن الزالين إلا تأديبا او ا ق ا م ة حد وكف الاذى عن كل مسلم او معاهد الا تغيير منكر او اخذا ب م ظ ل م ة لمظلوم من غير تعدي وفي وسلم افضل الفضائل حديث الجهني النبي عليه مسند الامام احمد من معاذ من انس بن عن ان الله صلى قال تصل قطعك و ت وتصفح شتمك ع عمن ط ي من حرمك و أ خ ر ج الحاكم من حديث ع ق ب ة ا بن عامر الجهني قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ع ق ب ة أ ل ا أ خ ب ر ك ب أ ف ض ل أ خ ل ا ق أ ه ل الدنيا و ا ل آ خ ر ة تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن عم ظلمك وخرج الطبراني من حديث علي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا أ د ل ك على أ ك ر م أ خ ل ا ق أ ه ل الدنيا و ا ل آ خ ر ة أ ن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك